اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بصان إلى يوم الدين أما بعد تفسيروا سورة سات سورة سات و سورة مكية وعن كمتا القرآن كي سود دقي قبل الهجرة وعن كهدل إذا أركانت إيمانك Ja hail kamita jessagari jalla vaatanka suradot, olgubila uvaj, hurufu ulubat baa. Saad, uba hurufa mutab baa ta' ju kumidja. Svinga jalla ma vii isa jan suradan kubila vana. Allah hasu arrahmanin naharis tabala, rangit kakusi fa' isanaha, baj. Allah hasu arrahminin naharissi seggarsia idubona, sa kamita. صاد الله اعلم بمراد به بهذا الحرف الهو انا صغ قر يا مرادك يا معناه ولا جهده حرف كان والقران والقران كان كو بذكر شرف تو صاحبك الذين قوه الفاروق في عزته اسلويني بحنا عليكم صناعي هي وشقاق قلافت أي حقا قلافا كم إن بلانا يانا أهلاكنا أهلاك نو إليه من قبلهم مشركين تان كهب أو من قرن أمتا فنادوه ويدا واقينو قرقائي الدلبة دين عذاب والحال أييدا واقين لا تحين أي لا تلحين وقت بوصنهين حين مناس عرارت وقت بي. إلهنا سبحانه وتعالى وهو كوضارت القرانك وذكركو صاحبك ذكرك قال لو رجهدا له معنى لو فسيرا قران كان لو رجهدا ذكرك بمعنى تذكير وان ين عقل اليل اي قران كان كوسورم باكو هو وقونا فريا وراغا وانم اي عقل الناقسوغن قلوبتو وكنو لطا ايمانكونا وكنو بسماء لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم عني نسو دجينة كتاب واندين ويقسوغن طاق وصيد ابن وشريب بدورتي معنى هاللات ومعنى هاللات ومعنى هاللو بديه السلف وقو فصيران عبدالله معباس عيد المجرير يقير كوت هذا ذكر الشرف شرفته صاحبك هذا الهي يقول وإنه لذكر لك ولي قومك وإنه القرآن كل ذكر لك شرفكو سبحانه أذيك ولي قومك كان شرفكو يهنبك مركى ذكرك إن شرفكو لك هذا معنى معنى اسمه ديديان دي وشرف وانواني كتاب كام قال تعالى الهي يقول صاد والقران القران كان كو دارته قران كاس ودي دكني شرفتا يا واني تو صاحبك مركا جوابك قسمك اوي والقران ين كو دارته جواب القسمك العين غل وحيراهدين ان كل الا كذب الرسل فحق اقاب ايضع قال كرواح يرادن و عايده لخلن يا افراد ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قال كرواح يرادن و سورته طان ارواح يرادن بالذين كفروا في انزه و حقاء والقران قران كان كوارت قران كذي ذكر و شرف تصاحبك اي بلل الذين كفروا قالوا في انزه اسلو وين يكسو قالوا وحل يقان وحي اسلو وينهم إن قرآنك إيه إيه أي رعام قران كان يا الى رسوشا بيعان اسكلوي واذا قال الله تق الله اخذت العزه بالاذن فحسن جاد مركل يرى الاله كبق وركج يوغا قلطك اسلوينده ايا دبن كسي حبارتبه ووها صفده قالا لو يكان وين جوابك مركل في عزتك العلم ما هو والقرآن القرآن قدرت القرآن كاسو بذكر شرفت أصاحبك ما الأمر كما تزعمون قالوا أرنكم ما هنصدتك أنت بل إذ كفت الذين كوا كفروا قالوا وباين في إسة إسلويني أي الكسبيهين وحي إسكلوينيهن عن اتباع الكتاب والرسل كتابك على إله إله رسل إله أب عام أيسكلوين قال سفير صارت واتاص وشقاق انقلاب الكسوين حق انقلاب سيه حق أي انقلاب سيه إله وين ماكم خو النبي محمد كورتين صلى الله عليه وسلم أو إسلوينن كو dareeqa ay ku sugayhiin ilu yahay dariiqi mamam ummadii hore ku helad samin gaala wasnaa muhammad ka sallallahu ku sugan kibirka ay wa dariiqi ay samin dhammaan ummadii ma والضرا يعقط وهيا ضا اسلويني حق الرعد يسليس كلا ويناده يا قرافت رسوش القراصه طاس على لو شيق الى وهو سبحانه قام امباران ايام هلكنا هلاكنا من قبلهم المشركين من قبلهم ومشركين تنابك كل سورتي و الله والسلام عليكم او ادي ادي إذا قلت إليه إنتبهنا نحلقنا أوه من قرن أمت أه فنادوه ويسكور بواقين أوه يا أمواق دين فنادوه حلولت شيدا ايه فنادوه حين جاهم العذاب وحلولت شيدا استغاثوا ويجعروا إلى الله جرقارا يضلبا دين الله يققى لبانصة دين ملكي عذاب كي كي سود دقي ملكي ان حق حق الله انتم من جلدكم سنعيان حقا ولو كريوان مرء الله مركي اعراف كنسو دغيه الله يقيشه واسد غالده لو يقان غالده مركي لباينين ودف فجرا الله يقيشه فاذا في الفلك الله مخلصين لكن المؤمن انت رب بغي عبادام اينا بريان في, في الرخاء والشده حالد و تعرف الى الله في الرخاء يحرفك في الشده ما دام حالد برواق على على ربيان حالد دباتد ال او غرغره ال او غرغره حالد و يغ الله يبريان الى هو الي كم بان قبل, قبل هاؤلاء المشركين قوال المشركين تا, تا من قرن امط فنادوا وي دواقين اي استغاثو وجعروا الله غير جار الله هو ولا فخين مناص والحال ايي اي دواقين دوا لا طحين اي لا طخير اسمك لاتدا ايا محدود فقمرك ولا شيء وَالْحَالَّا تَحِينَ إِلَّا تَحِينُ وَقْتِهُ وَسَنَهَانٍ حِينَ مَنَاسِهِ حَرَارِهِ وَقْتِهِ وقت الذي تفكيه، لا عذابك الذي يناده مرحيك كرتددتك وقلت لك يكفك كذب وحديك كرمه إلهي وين وخو الشيخي قاله إليس كنت يقول عذابك منك يناده حرارة فلما أحس بأسنا إذا منها يرده منك عذابك منك الدرانين إلى اي اي اسقطا يا ابن ارض مركا زي لا ما عرفتم فيه ومساكينكم اح وضعرن والله من تغييم ان الله لا يمل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت إله الظالم كو وسغ لكن عبد القتصيم الديب بركا وحضرين حق علينا فكم يرن وقتكم ما هو وقت قيل وفكا وان اعذاب كوكو سو دغنان عقوبته لكن ما كايتاركو روشت واه وين توبا كاعس ما يدرها دي على تسود وقال الكافرون قالوا حيراهدين هذا من كان الصاحر والصفرال سيرى راسك ذهب بامضان اجعل الالهه ت الهيالك ما ووحو كيله اله اله إلها. الها سو واحد كديسه ان هذا من كان نوو ييرى نكان توحيدك لا شيء وشيء شيء جاب يا بالان وان درقوي تكن الملو قبااشي منهم مشركين تعالى أي كم ضهابين قائلين على إليه أنمشوا الصعر واصبروكوا صبر على آليتكم إلهيالك إن هذا أرن كان الله شيء وشيء شيء يراد لدونيو إمضاؤه وتنفيذه إلا مال مريو وأرن لدونيو ما سمعنا أنه كما آنا مقال إليه المشركين في هذا التوحيد كان في الملة للعاقرة دينتي تتماه أدن بأيدي إن هذا ما هذا وحن محمد نبي يرى يمعنا يرى إلا اختلاق وابن أبو رواصل وصوصا ما يصطي أمزر ملوثه على كورك إساء يذكر القرآن مختارا حال يهمد لك دور تجمين بيننا بحضة يمع بلس كبه قال تعالى الهو بل اس كده داي يغ في شكك شكك شاكي اي يكون من, من وحي وحي او شر اي عامده او وحي وداي شكك او سغي بل اس كده داي لما يذوق ما اي سبب دمين عذاب عذاب طيبه ايه ده عذاب تدميام وحنكمهض له ام عندما توما وحا كو سمادين خزائر ربك ربك, ربك اما حارسيته ربك العزيز اغالب كروحو بونو ملمريا ربك الوهادي وحده حن طبران ام اللهم وحا اسم هذا ملك السماوات والارض اريال كيدولكن نكغوده كي يا وانا برينو ما انتو دحيضه فليرتقو في الاسبابي صوابها حق كورن ودوي انكاح كورن وسمها تاكن اول وحي جندهم غالبان مشركين تا جند و عيذن ايرن كاسو ما ايدو امسكا ايدن كو هنال كال كو كو من الحسابي غالب حق اسكو بهسته كميتا الهي و نكونشيك سبحان الله وتعالى مشركينتي اربات مركي الهي سو بير الرسول بشر وبن ايضا او ولبا قربت ايقاني نصب كي سيرون تي سي امانتيسه وا لياءين وحاي لا يابين سي اراهي يا يا بشر او سو دير ديراهي وا سو دير ما مالك سو دير تاساي لا يابين سبحانه واعتبروا قالدو وحاي لا يابين ان جاء او ان ايغا كاميدا وحا لو لا جيدا ان جينسي جينسي رو دا كميت ا فيل <سؤال> بشريات او غاميت حاجا بشارني مره ميدو غاميت خاصو يمي تاي لا يابين لا توحلو يابلا ما حيل الهي دو تو ودونيه انو وهو عيقود دائران وهو لم نال وهو دخلت لكن ملك هذا لا يساعد فهم ما يساعد وخوص ما يساعد وخوص ما يساعد وخوص ما يساعد الهي باقود دائر وهو ساعد رسولكو جيسي آه وقال الكافرون قالوا وحي الهدين هذا ننك نجم حمد يشارع ساحر واصح وفلفلو ساحر كدام بهم تاسمارك آت مغشوه kelmeeda ha mu'aasa eh hanaan tu hareereeyay eh luure ya rasuul rabbi al-aalami kofkasta eh haq wada eh haqa marku sheega lugu xeebeyo tasliyo iyasabarsiina ugu suqan sababtoo qofkay madiga aan ahayn ka dambeeyay asagu waa gara weey karamiso wa qaldam kara hadii markaa aad oo nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma garaway marqal damo ireheyba wardiye markaasa hadana waxay kula biirdeen ka faradu kelmadah intaas leeg cumant ah marka waxaa la rabaa qof kasto oo qayb ummada u sheegay aflegaddare yaayga inso waxa uu arag walla iyo waxxaabaya wadic karam saabu abu wa qaldami karta wa imtihan laakin nabi maxamed oo qaldamin oo da'wada siday tay u sheegay ah hadana kalmadaha intaas uumaan la'eg ay gaalato leedhi tid iyo xaqdiidad ajal al ahli tamatu fi su waxay ugu waye nabiga lagu in karee fuus ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خيراً لا إله إلا الله قلوا لا إله إلا الله تفلحوا قلوا لا إله إلا الله تفلحوا ودلبانا إذانا كلمة داس معنية هي هي الدقيقة يفهمني إليه معنى لا إله إلا الله نفي يا إفراح. نفي معنى ذو وامحين وإن عبادة اللي أبديدون لقاء في يوم والله. ما سوى الله وإن إله كصوحرة إطباطنا وإن الى ذاذي Lord الله وحي مخلوقها خالق الله سبحانه لا اله الا, لا إله إلا, إلا الله تعيذك وسا له الله لا صور الا الله الله مدول ديديث الله اه مركز الدين اونكري واجعل الالهه كما تريد لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا لقد كن, كن إله معبودكم من هل معبود الا الحا قولوا وحده كن الله كل اسلقه اجعل الالهه الهياكم وهو كل غير اله معبود الها سوحيدا كليده ان هذا وكان واثر كان لعابده مبئن لقدكم وأه الله وعي رأيه هذا توحيد كان لشيء وشيء شيء يجب وشي أن يتعلمون ليابره وحينا بليغ في العجب آه ليابره لأقبالك يا رمه إنت سي إلهك لتوحيد نهيسني لك إنت سي نهيسني وحنا معي ولياب أيام وحيوا لياب أيام أبي ايورو اريهي انت اسوشيل لا عبده ولا غربوره marka waxayna yihiin damaan odayaashi maqaldanaaye umad maqalaway ku soo xotay kaliiga ma toosan bal waxaad la timid fiir waxa ay li yabe wam barqal malaa hayne yihiin mufasirin taa odayaashi quraayshe qarkamilay isku yimid abu jahl ibn hisham asib الأسود من حد يغوث كوخ وضيالها إصصار رعين مركاثي وحي يقولي ما دين نبقى أدير طالب ونبقى واردية يجري صلى الله عليه وسلم نبقى واردية يجري أي يقولي ما دين مركاثي وحي يره دين انت أبو طالب ايوه صوتك شرحين انت أبو طالب اتغنف عن حب داخلنا نولك نو قرقين نو حدالك سمين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 qaba ga niya tay sayid ka niya tay wiil kaas arerkaa u tahay nooc daalad samee ona kala saar ma markaas haye sheegaba wax yiraahda ka sheegi wax ma tarayn lama aabidi karo wax ma haddaniga raasaso looma sootinne nebiga iska idii soo looma sootinin kali ilaawadii soo gooyeenba wax ay taay markaas oo nabiga u yee markaas abu taalib u yee nabiga sallallahu alayhi wasallam oo weel keydiyo waakuwa no ayashii tolka waakuwa na maradhi tolka waxay ku weedisareen aalihooda in aan wax ka sheegi ayaguna ilahay halka goob ayaguna ayabuna ilahayga macbuudka wixid ka ku wax ka sheegmaya aduuna ma abuud kaaga waahid ka aadi taas tarma han man walaaydee tulkana dantoodi ma han wax ka fiican u hayo ta qeyb markaas wiiri wa maay markaas hal kelime bisan ka hab hal kelime hayeereedee kelime dad shebeeyreegan hal u hal وانا قوله ان شيخا مركا الله تاس امي تاس شيخ اه سلنا غير هذا واخبر ان ودي وفيرسساي كلمه وفهم المعنى اه طار المعنى هذا وهي ما لسه يواصف اكثر طيب سومه تشيد تمان وحل Mauto, kauge, ma ei tea, kas ma olen selleks valmis. Ma ei tea, kas ma olen selleks valmis. Ma ei tea, kas ma olen selleks la Ma ei tea, kas ma olen selleks valmis. Ma ei tea, kas ma olen selleks valmis. Ma ei tea, kas وان طائفه ولتدين المله او دياش منهم من المشركين قالوا حاله ايليل هذه قائلين حال ايليل انمسوا صعبه واصبروا كصبر على الهتكم الاه يالكم قالنا لفظك الصبر ربته في اديق ورقه حق الشيء لذلك ما ده لا ما تبصوا ادو وهدوا بني هي وليس كصبره ا فكل جيتوا كوديباي عفار الى تنسييبت ودا لاشيغا با ذلك لاشيغا ماركاسه اسكا ساراي اسكا سابار جوساكو خالينا قالنيماداي ليه حاجو ماراتو خيدكا جوسا اوو خالينا لا نينابا قالنيمو كو سافرايه وان تالا قاوين تجين المرو اوياشي مينو مشركين تا حالاي كاميداهيه قايلين حالاي لين اننفو صعبه واسبرو على الهتكم الهيا الكين إن هذا أركان التوحيد الله كل الله أعوذ لا شيء واس شيء شيء غير لدونه إمضاءه وتنفيذه غير أركان وأركان ان هذا ارتكوا التوحيد على كل هالعالم لا اله الا الله لا شيء واس شيء شيء يرد له دوني صلى الله عليه وسلم حاجه ما بيجوعها لا دونيا ان وتنفيذه وان السوت يوا كلمه اقبل اي لا محاله شكل اول وان الدون يصاد سداويه وحير في alla yiri war allah ko aburta musa ilaada haq ugu lahayn wala aftar ah allah mayin abur allah allah abur allah ya abur maya wa oo ah maana ma في هذا كان في الملة الدين تحييه كما أنه نغل دينة الأقرة الدنبية هل يمكنك أن تكون دينة الدين؟ كفر في قرائش الذي يسعى العلم يمكن أن تكون كفر في قرائشه والدينة أبيع العلم يمكن أن تكون دين دينة الدكتورة الدين ودينة النصارد وقت يمكن أن تكون الدينة أحداً أي صدح إله عبده الله نبي إيسى هو يدي sadaxii aayado marka waxay diintii diimaha u dambaylay hatta sadexii aayado ma ana maqal hal ilaaha laaam uu way raan in hadaan ma hada kama ah laaam uu salaa aayado oo hal ilaaha uu soo koobaa ilaalada ilaa xilaaqo wabin abu sababta annahu sadax baa leeydana aayado inay qoladaan kristaanka laaam hadaan wax weey diiney sadaxii aayado adiguna waxa وخ الله اسخايه ماشي صرت كقرنت من غسوت جي عليه محمد محمد محمد صلى الله عليه وسلم قال له سودك يا رحمة هذا اله نبي النماذ والله النحليس الهي الله هكلم يسمحي اده دونه سيناء اده مدنه ويقام بل ما يحققه لك ما الله ما رأيه وقص نديس الهو غيري سبحانه قاله وحي تري انزيله من الوصول عليه محمد كورك الذكر القرآن كا من بيننا مختاراً حالاً يهديد لقد دورتهم من بيننا بحثاً بل إذا كنت أدعي له غيري هم مشركين في شكل شكل كوكسوكوهي من ذكره أي من وحيه وحيه شديد دا عمده هو وحيه ذا شكل كوكسوهيه محالاتين كانوا ومن المعضعين كواراً بل إذا كنت أدعي لما يدوقوا ما أي سندر دمين عذاب عذابك wa law dhaquhu lamma qalu hadha alqawlawi hada ila kinde demila hayn waxan kuma hadleen ha wa law dhaquhu lamma qalu hadha alqawlawi hada ila demila hayn adabkayga waxa ay maanta ku hadlayaan kuma ay san hadleen wa sidid demu lamma da in Rabbika, rabbika, Kasmidaha Kasmidaha ma olen Indovektor, ma waxa Waha Aha, Idahiri. Ma olen Rahmati Rabvika, Rabvika, Naharisti, Kasinedaha, Rahmata, Leputi, Mayaga, Mayaga. Ma olen Saidot, kui ma olen Sinaya, ma ei saa Kardi, kan ei saa Kardi kanda, ma ei saa Kardi kanda, ma ma خزائن رحمة ربك حبينا حديث يساق سنة لهذا ربك العزيزي غالبك ربك الوهابي الوهابي وعزيز وحق الدانه وحبنا المرين هذا هو صوق الدانه اللي صلى الله عليه وسلم إيه ودارته يجب أن يكون تنكلته الوهابي ومد وحبه ومد وحبه لا يوجد عيسانه هذا ما يوجد الله أصدقه لك قفك وحق الدانه سينة وحقه بحيان ما بينمو بي هنا هاد الدور رسولني واحد الله ويديسد هيسبين واحد وين وا الله كوسينا واحد كسو كوسيكرا الله اه كل لكن هادك يغف نبي لا غادي ما واصا نو شيو يري نبي نبا الله سو لكن دا يقدا الله بالضبط كسيو علمي ناصع يا تقوى دور شري ولي الله اناد نغطو بريس قالت منهم وانكسملي جنلا problemi hali kamodo ni am kasal weydiayaga iska shubmaye ilaahu subhana am lahum ma wahha usnaba mushrikinte mulku sanawati wal ardi era yal ka yadu mulki goode iyo wana bayno ma inta u baxayba fayaga iska leh fal yartaqu haq إن إبدأوا من ذلك هذا الشيئان هو الوحي التي تسكمل قد ماذا السماء يدونك ينتهون إلى أي ملك يمام الكريهين فليسعدوا في الأصباب سببها هذه القرآن التي توصيهم إلى السماء سببها الجارسين هي السماء هذه القرآن وليأتوا منها بالوحي إلى من يختاره وحي تككيران قفتها الدرايا المحصية bayyo erka maamulaa tasamada qara sababti geersiyeed sababaha koray sanada haddaga haka soo qabey nabin nimu yuhuuxii qobkay ayagu la xiraan hasiiye hadbayyo wax maamulaad ana ma baxaydew ah ma daaynu fal yar taq al asbab wa alayya وَكُلُّ ما يُوصِلُكَ إِلَى شيء مِنْ بَابٍ أو ضريقٍ فهو سببك وسبب كيسي شيكا صو الشيكا اتكب جارتال الى سبب ووحي لا اتكب جارسية كُلُّ مَا يُوصِلُكُ إِلَى, الى شيء من أو فهو سببك سأستر كده أسمار تمحالب فصيري أبواب السماء والضروقها ويري بن جاريح أب أبواب السماء والضروقها Samada da albabadee iyo wadooyinkeedaa marayna in ma wax maamula diin allah wax maamula nabii maxmud cabtay raac sidaas u hadday sheekta shay aan mid dareeku khadee hadday sheeganayaan shay kamidii mulki ga sanawaadka iyagu ka yeen ta في الأصباب أي في الأبواب والضروب أصباب تواوحة وحكو جارسية في الأصباب التي توصل إلى السماء هالكورين وليأتوا منها بوحي هل كيس وحيها كالك إبادة؟ إلى من يختاره؟ قوك دورين حصي المن فليرتقوا هالكورين في الأصباب السبب هو الباب بدأ هي الضروب ووحكو جارسية لدى يلا وغيرهم <العرفة> مكذبين تعمهم معمول واحنا ما هستنع صارنا متقي حتى هم ايجوا جندا وحيدا ايضا كاسوا ما وان ايهن ما دي اسم ما ايهن تبرد عذاب اللي سوته <العرفة> تقسي عبد صوت بيرسنگك كان سمع ايدك لكن هو كان بقى تحقير ولا ليه <العرفة> تبردوا حيرهم روه وين وحه وان كان انت لوثو في رسن كغش marka wa magaciidan iidan way maalo hum gaalanaan jun dun waheden iidan kaaso ma idanuskaha magaciidan kala idan ko honal kaaxu sugan idan ko mahzum le jibine marka ilahi adabkiisu yimaada wala ka ah qad dagaalama كوا انكم ذاهبين لكن تبارك كلمه قلت قال تعالى الى روح يري وعجيبه حي لا يابن ان جاءهم اولييت نذير من ادغه من كيس ودغيهم مت منهم اي من جنسهم ايج جنسوده كمده او في بشرياتكمده وقال الكافرون قالوا وحيره هذا من كانوا ساحروا وسحاره سحروا روح قدبون إلهيات العابدين ما وضو كدغ إلهًا إله إلهًا واحدًا كلييس إن هذا توحيد كان لا شيء ولا شيء شيء وقب قابو ليا بضان وان دل قويتين ألم الولياش مينو مشركين تعالى كم لا هبن أنن شو قائلين حالين له أنن شو صبروا واصبروا على آلهتكم إلهيالكين إن, إن هذا كان لا شيء ولا شيء شيء هو يريد الdone اينجيتي صلى الله عليه وسلم حق النبي جو عارفين لقد done ام باهوه وتنفيدو الا سيو لمل ماريو ما حالت لقد تني سوري الله كريسال في المله دينتي كما انان مقال إن حربنا هذه توجدكم معهم الاختراق بين ابوعمامة انزل الملجس الذي من بيننا مختارن حاله من بيننا بحدنا قالت تعالى في شك شك يكسو به من ذكري واحد يشك كسبيه برسكباء عذاب عذاب أداب كيف يجمع انسان ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول هذا بدبيله وحاسكم حق له ام ان لهم قالوا ابتونا ما وحا هذه خزائن رحمه ربك ربك ان حديثي سقسم بهده ربك العزيز اي قالوا و دون مال مريا رب ربك الوهاب وحدهن طبران ام لهم قالوا ما وحا ملك السماوات والأرض إنه ريال يقول لك الملكي بودة إيه وما بينهم أوحاو اللحية فليرتقوا هكذا في الأسباب والدوين كإيه الباب ذهكذا أي فليسعدوا وعوين هكذا حتى أعلمتها الشيخان أيان فليسعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء وليأتوا منها بالوحي إلى من يختارونه فليرتقوا هكذا في الأسباب والدوين كإيه الدرق ذهكذا هم أيه جند وحيدة. إذاً لا يوجد أخوة عمركة إذاً هناك كثيراً إذاً مهزوم للشبين إذاً كان من الحزاب كانت أصبح سطاء كمد أولاً قال تعالى إلى وحيري كذبت لي بني قبل هؤلاء المشركين هو المشركين تهرتود قوم نوحي ناريه أن قوموا يمتلون بنيين وعادوا الهير على بنيين وفرعون, وفرعون, وفرعون أي فرعون أي بنيين فرعون كان ذلك الأوتاد ثيرر كو صاحبكها وسمنو دورر سمودا بينييه وقوم اللذين اياب بينييه واصحاب الايكه كاينتا هوو صاحبكها يبرييه اولائك قوا اي, أي الحساب يصبح يستقعها هذيب بلو اذن خبر ليهي كو سايخوك لها هذان عذابك لماركو يمسكم دفاعا الى وهون ان كل ما كل ان تاسما الا كدبر رسول رسوشو بيريه فحقوا وانا كو جري عقاب انيك عذاب تيبي عقاب تيبي وما ينظر اي وما ينتظر سو منيام هؤلاء المشركين تام الا صيحه تنقيله اي يسغيان صيحاته واحد تنكري كده صيحاتها من فواقم هيسكين وقالوا وحير هذا المشكين تعرب فظنا يا ربنا ربنا يغنيو اي دي جلن نود دتي كيف تناصيب كايا قبل يوم الحساب يوم الحساب تمام انت قيامها كه رب الى النصيب اصبر برغا سبحان واسك سبح على ما يقولون وحيلهي ك صبرك ke parkal uso dibayna diiday wa wadani ku halaagsameen qamaan qaladi hore ila ahri ka dadat way beeriday qablahum qabla haaulaa mushrikiin kuwa mushrikiinta hortood qaamu nuuhin nabin qoomki si beerir nuuhari beeriyen waadun beer caaqiyas waahid beeriyen huudun wa fir'aawd fir'aaw beeriyen muusa fir'aaw ka soo al-ayna jabal wahiraa dad macnaha nin awod badan waha tiirarka xiidanka loo jeedo nin dawladdiisu abkaaqay u aha al-ayna jabal wahiraa ismayalkiis aad u abkaatir awag ugu dhisi jiray qaar ka mid ماركا على كل حال نكاسو من او waxaa weeyeen adkaaday mulkiisoo adkaaday kufrigu sanagaamrayu aha wesebu du reer sabu da bariero nabii saleh ibn yeel wa qawm luud nabii luud komki siin luu taray beeniyen wa ashaabu ayka kaayfa ayka wegeera is fuuduban ashaabu ayka geeraas is fuuduban dadkii deereen ayagu na shoo ayba اصحاب ايكا وارهر مديوي اهل المديون وار صورته هو حافظ صف عن سوعدي الى وهو يرى كوا ثلاثه شيء ا الاحثم اسبحي صط حبيب قال اسبحي صط اي طار يرايدو كو اسل ديكر اسبحي سي هاي قريش وكخ يقض لكن امنته الادام قال المركو يموت بحر امطرم ارجي Ilallawa Subhanahu wa, in Kulun Taman Umadah Al Halavi, In Kulun Taman Ma'ahan, Illa Ken Dabar Busullah, Fushayu Beri, Fahaka wahaku e jame etabi etarki. Nama waqalam ersan, the man to sush alay beryyein etaba وما ينظروا مركا كوا امن السوبميا وما ينظر اي وما ينتظر هؤلاء كوا مشاركين في حرب السوبميا الا صيحه يغون قيل السويه صيحه واحده كليت اه وحو ين بو ان لا قواجيو او اي بابان اه say haba so ma laha usabu suugnaan min fawaaq hiskin fawaaq waxaa leeyraa hasha marka aanaha laga liso oo le suugayo in hadana aan kale kusoo bacaan labada inta u dhaxayda leeyraa quwaab uu neef ku xoolaha ama ay layeqteen ku hiskimeen ku hiskinnaa shan saacad hada ma hiskimeedo waaqba marka waxay marka ay buunta laga dhawaajiyo koga hata fursad yahay rasimma hata warweey ansoo darbar laga yeelimaa ah xisbi ma jirto macnaheedu waxa buunta laga dhawaajiyay dadku way ogaayeen arrintu inay daacbay oo ranging因為 utiliser الكثير من قناعة فب Lebenurs. وقالوا له. من فضلك ، من مجمال اي طالب جيم 통ناعات الكثير من الذي لدينا وجدك. فنظف الجيمρχ يخظى الصوت. لا يفعل من إعادة Cenية fazead국. من السحق هذا فرصة Xingو. إذا أشED中 أن يكون الإله آخا فertain. بعد ذلك إله مجيخ الآخ ABALMARIHA فءال قال أحد أخبارج إله وهو أخ بسبب الآخب في الهدن من نسبة الدين حتى يدونك الوصف، انت قيامين اللي قارب معنى لا تريد أبا المريم أعماشا للصمائنا، لا تريد أبا المريم، لا تريد أبا اللهم إن كان هذا هو الحق من انتك فأمضير علينا حجارة من الصماء إلهي محمدوك وشيكا تحق تحق تحييي داك حاننا رأيكا موقع الصوت دار سمسير هذه وقالوا الوحيد سبحانه وقالوا الوحيد لدينا ربنا يا ربنا ربك اني يوم عجل لنا نود داتي كبتنا نصيبك قبل يوم الحصاب ما انت حصابك كهو اسبر اسكال صباح نبي صباح وحقه ادء اللي توي واركاسو لكن صباح اللي كوكر قارئيه اسبر صباح على ما يقولون الوحيد قارئيه اسكال صباح كدبت ويبيري داي قبل, قبل هؤلاء المشركين قوم النوحي ما بنحكم كي يصير موحى نبي محيبينيه وعادو غير عبد النبي هود بينيه وفرعون فرعون قال كي موسى نبي الله موسى بينيه وفرعون فرعونا موسى نبي موسو بينيه فرعون موسو كي دول دول اوتادي اتيركوا صاحبك ايلك يسعدك وذروا درثوتنا صالح النبي صالح بينيه وقوم لوذ نبي واصحاب الكاكنتي غير يسقطنا قلدي دغندنا شعيب ام بينيه اولئك قوات الاحزاب اصبحوا سطا حدئ اصبح سيغالا وكترى يب حق هلالات دا الله ما يسقطها استد اوديرهيدو قوات اصبحوا سطا ان كل تمام دوت ما هنديك ايقاقكم مت الا كذب الرسول الرسول بيني واقع وحقوه جرى عقاب عقاب كليقه وما ينظر السقمايا هاؤلاء قوات نجم حنتبيريي صلى الله عليه وسلم الا صيحه قيل اي سغيان صيحه واحده كلي يضبونك ان لا غدا واجيهه صيحه ما لها او سر سقمان من فواقر حسك ام الله واش اهل كي يحافظي لو لاطو وقاري وعيره ربنا يا ربنا ربك النيو اجل لانا قبل يوم نسد دتي كيف ترى نصيبك ان لن نقي ما نستحق من الخير او الشر نسد دتي قبل يوم الحساب ما انت حسابك كو اسبر اسك صرنا على ما يقولون وحا قالوا اليه الكسبه ويتكر شيخ ما بك سوبر ثم دعوا الشيخ اكو داي دينه اقدر ادهمك داود كاسو دل اد او في العلم والعمر انه نبي داود اوام 113 دا قد نربك يسلط ايها اننا اناو ذكرنا وانو صقر داود الجبال بورها معه داود لتركي صقرنا يسبحنا على اي تصبيح سنيام بروح ايام صقرنا بالعشي قلبك ايوال اشراق قرح صبه والدائر الشمبيريه نواسقرنا محشورة آل أي طيب ندر لأسكوكا كل دمان من الجبال والدائر بوره إياه شمبيره مدكستو كمدئة أوام ومدر الله نشبرا له اللي ضاعت داود نبي داود ضاعت يسأل الله وشتبنا واحد جلو إلهي الملك ونبي داود ملك بيسا وآتينا هو حنا نصينا الحكمة النبي النمو إياه وفصل الخضاب هذا اللي صار إلهي وإنا سبحانه وتعالى ونوغه وراميا ادونكيسي رسولكيسي نبي الله داوود عليه السلام وقو اهميت عبادته حقوق بدنيه علمي غبه ود كورنا داسوبانا ومدا دا اول شيخ عدنا ادونكايغا بقوغا شيخ ها لوو دايدو وناغيسيي او كاريه ديرو ديرو داوود داوود او شيخ داوود في العلم والعمر الجي سال وحقبطنا عمل كيسونادي وحبطنا الايدي ومرستر اد يا ايدو ايدو سيدا با ايبي باي انطله ومرسترت واحبني مركز ينحل لي وحلمان التأويل وطاسا أيدي عبد الله بن عباسي المجاهدي ويكون فصلين قوة حتى قوة وابطة تنواب أهم في يد الأولى مركز أليمان بن خزيمة كتاب التوحيد شيخ اسكلة أمدي شفحيض أصحاب موتوها كاميرا يكون يبقر سرقاها قلو ماذا بمطيها أي ماذا سلفك أها يقول رقافك أنك لأقول شم يدي يا مستر اده يا ايدو ايده انو مسائل كم نقاش و وبحث نمبريه دكسي القران كان الجيب فندكسل بياو صوريكات مره لازم انا اقول مستر اده يا ايد يا شق يد حدوقني و غيري عفوا التاغيده فافضلوا اسك التاغي تاسمي علمي كوادس امم مركا وا مستر هكا وقاهم بجمعوا جمع مرحبا إليه ويقول إليه ويذكر نبي صوبانه ومدعبه وشاكيه عدنا أدنك أنه داود داود وشاكيه داود كأسود الأيدي حد وصاحبك في العلم والعمق وشاكيه دطوه كده إليه إنه نبي داود أواب ومتلاب الشبهة إلى ربي آد إليه إبو صلى الله تعرمه صلى الله عليه وسلم نبي داود وأنه شكيه بخاري مسلم ووريه إنه نبي قيري رسول الله عليه وسلم احب الصلاه الى الله صلاه داوود صلاه الليل صلاه الى الله امتي سوو جخني واقافت نبداو توكجي فركاسو الله عليه وسلم ووهي. واحب الصيام الى الله صيام داوود الله امتي سوو جخني واصوم كن داوود قفكروا الصلاه الليل مدو غفدلي بادن iya sanxu maanu kaagu fadhil balaneri daawe tii xaqa markaasa anigu sharaxay wuxuu yiri kaana yanaamun misfayn leeyl habeen korta misu seexana markaa kala bar barku maraay soo ka wa yaqoomu thulsu habeenka sadex marka loo qaybiyo hal meel soo jeede usala tulaynu tagnaana du laba iyo toban saac oo kale تي وصراحه دا صرنا نشارها السوق حازو وصله ليكي سي حاجه صام رسول الله عليه وسلم وكان يصوم يوما ويفطر يوما ما عليه الوزن جمان واكل كثير <متحدث> ويريس صوم ولا سنه كما كبر صوم ما <متحدث> الناس خصوصي نبي وحي ولا يفطر حتى اسا قال اسلام محرم اي وسفر ح سي ذا يرتقال سكن ورقي كما عرب ان تصا ما نقول ما هو شيخ صلى الله عليه واله الا اله يروشك وما ضار كوره النبيينا من سيدي الهي وما ضار ما هو شيخ نوو شرب الى وجوده سخرنا الجبال بورها وان سكرنا والليل نكو هوغي السماء كذلك سكرت والليل هوغي السماء ان امر سخرنا وان سكرنا الجيال بورها معه داوود لجيركيسان سخيرني يسبحنا عال اي تصبيح سنيان بالعشي غلبكي والاشراق يصبح بق الرصافه وداير شمبرينا وا سخيرني ايغنا وا ليرنو و اوه غنسي النبي داوود محشورهن حال ايت نيكلا اسك كيرو لا سوجمي اي شمبري كل ضمان ميل تشيري و بوراه يشمبرها اواب مثك صوامت مقشبرا له لطاعه داو و مقشبره اسقو ميلجو الى الخصا شمبرها وداي سومان ما ديكر لي ديبان و استا ين خاص الخص من حق قراي اه مركو كو دواكو دغريك بوراه الدغريك إلا ورثه سبحانه وشببنا واهك من ملك داوود وملك يسع واتيناه وحانسنا الحكمة النبي ميمون اي هو فصل الخطاب حل لك الرسول فصل كان في الحاف في دورته وقولك مجاهد وهو الفصل في الكلام والحكم فصل خطابك قولك اغشمت بدوامتك مجاهد كفصير فصل الخطاب عللته على الفصل في الكلام هذا كانك رساله هذا الاضح واضح بالال واضح مسائل كبد لاغا حب العلم اذا سرقه وقت يوه يهمكم مضيق كرصا ادالك ادالك دقلو كل ادمه لا بدلوا كوسيفن نجدو اعلى تعالى الى صح ورث كرشيك نبي قاصو بارا ادنا ادون كيني داوود النبي دا داوود بل هو شيخ ومد بابا داوود كان سو في العلم والعمل انه نبي داوود اوام ومن غشبا انا ان عقو سخرنا والليل الميت الجبال بورها مع داوود لجيركيسه يسبحنا حال أي تصبيح صيا بالعشي قربتي ولي صرقتي قرصبي سبحان من قرصبي و الديره شمبريه هنا واسقرني محصوره قال التمويد للسوشري ولا اسكو كاني كلون من مين رجيبيلي و الديره اوام وعمتنا شببان له لطاعه داوود تعلي دا سولا شبدان و شبابنا واف كاني ملك جيسا النبي داوود ملكيسا واتينا وحنسينى الخدمه النبي نم ايوا فصل الخطاب هذا الى كل في القبر والكلام بلغوا كل صارو و هل اتاك ماذا صوبا ومكيسو غارئ نبا الخصم نباو طخصن الخصم كوي دوراي وركودو مكوسو غارئ اذ وقتنا اي دوريه ذكروا اي على داوود نبي الله داوود اوففزعه وكاغ كحيمين حوده قارو وحيره لا تقف افسن نحن نعني خاص معاني خاص معاني وخبر مددلس وقدره خاص معاني نحن نعني خاص معاني لبدا ديدان ماهي لبدا سو بغاء وقردر صداي بعض دونان على بعض ان قبل كان فاقم كوكال حكم بيننا نحدان بالحقيق الدالت ولا تشددها حد من بنعمالها قد نحن وحد دينام مجود توسي إلا سوا استرابده چيدك نحترتن کیسة مداد دود بلابا فقال احد منهم متكروه يريد ان هذا منك الى الصلاه اقوى ولا لو منك وحا سنادن 90 و90 نعجه سغاشن يا سغال سبينو وري اني انا النعجه تنخصب انا ايثو ماتي سنتو وريدت انك ريديت فقالهم في خطاب بابي يدان ولا حلناينا او اسواء افتحان سنية قال نبدا وخيري لقد علمك وعك دلمي وكيف تفعل ذلك بسؤال نعجتك وكيف تفعل ذلك بسؤال نعجتك بسبب سؤال نعجتك سبعان طعب ويديسك اوكو الان نعاجه ليا الدمها سيقو اغد درس دو الان نعاجه سبعانيه سبعانيه سبعانيه وإن كثيراً كل جيسناً ماهاني وإن كثيراً إن بدان إنت بداناً من الخلطاء بداناً وحسكو الدرسادة كميدة لا يبقى واقع الدرسادة لا يبقى واقع الدرسادة بعض من قبل كبلك على بعض من قبل كبلك إلا الذين بداناً مرحبا امنوا حقاركم ايه وعملوا سميهين اصالحاته ماشا صوبا وقليل ان يرويه ما ات او ايه هم ضد ايمانك يعمل كصالحا له ويعدالاته الالية وعن ربا هنين ان اتكاله كقاده حقيق ايهو حقوقه اسكا الالية وقالت لكي يقينيه داود النبي الله داود أنما وعك لماهن فتناه إنام امتحاننا فاستغفر ربه فاقرى سلطان مداف كدل بره وقرر وانا بحي راكعا حالا ويكي سجودسن وعناب إلى ربه الله بقى قال تعالى إلى وحيه فغفرنا اللهم وعطافنا ذلك أي ما كان منه وحي وإن الله هو أن أصغنا نبي داود إننا أكتنا لذلك الزلفة لو أن شخ إياه وحصنا من آب هل كان إلهي وإن سبحانه وتعالى وغلقه الرماد قصة نبي الله داود مصاب وإلهي كل امتحانه سبحانه وتعالى نبي الله داود وعطي إلهي سيئي فصل الخطاب هذا هو ذكر الله هذا الذي يقوله هذا هو ما هذا نصيحه لكي سأرى waala imtihan waala imtihan laba min asagow waqtiga cibaadada ku jire oo waqtiga xugunka iyo badanka u derbiga to soo karo ibaadki looma ogolaa waqtigaas loo ma ku ibadeysan inuu diinta baro saaro waqtina inuu salaad iyo ku iyo quraan marka waqtigi gaarka u ahaa aye inteelba kilo dibe dibiga kaso koray kase derbiga kaso dhacay waan ahay kan madibiga kaso oo raba kale u jeeto wax ilaama kayeri iyo soo koran oo ay idii ay xori raa oo lagu wari ay san waxba allewii aniga hadba la yeyay marka somali wuxuu iga cadkay todso toogaa caday lama cadayn way iga cadkayo soo afjar kala inu jira oogaano hadalii oogaano ha habu arin ha mon balan mi kusee goortay baaqaat oo kaafarow mi sheegay ma bihi oogaano halale waxa ka gar dary ah bara asa xariir oo dadka wax isku bartaa intooda badan afid iskud gurmi marka laga reeyo dadka iimaanka iyo tisarwa inta quraan ka inta asu sheegay waxa weeye waxa jira waxa yala qoloyinkeen reerban isra'iil qisaso laga keeno oo kutubaan tafsiirkaad ku arkaydo khaafiq buugkiisa waka ilaashaday weera kad digay wari ah wuxuu yiri waa haboon ayada inta daahir ka lagu qabso anbiyaadaba rabka ka hadlayda wala iska ilaali waxaan haata inuugu tilmaamo ay sanahay fakhasar in fa'an inma ilahi il mutilamaa waha gudwe mana banaa way admo sare ilaali qisaska israiliyyadka oo ka hor imaanaya waxa weeddiin kayaga قال <سؤال> تعالى روحيري وحال <سؤال> اتاك مكووي مثل ما بغا سوقار نبا الخصم خسرو يمستر يقاء على الواحد والاثنين والثلاث مضاف لسوق غري حال اتاك مكووي بدون مكو سوغار نبا الخصم نباو تخاصم الخصم كوي دور اي مضاف Ja see, mida nad teevad, on see, et nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad U Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Nad on Koreas. Alghurfa e loreceda halka sidaimaan kurdugu uiri tabsirkiis. Edu wattina ay doodayee ta salgwarun mexadaxaarka u soo kore. Edu watti ay doodayee da xau ay gare a data nabillahhi dagu oo fefezi ah oo kaarga gacay قالوا اي لا تقفى عبسامين خاسماني نحن النبو خاسماني اللباد دودا ايامنا لبدا صوب بقاء وقردر صبعي بعضنا قبل كيف على بعضنا قبل ككل فاقم بينا نطيح ذي ماكوك على حكمي بالحق عدالك ولا تشدد مالها قدع اما ولا تشد هحد قدبي اه اسكائر علي دواب دايد ولا تشدد هكذا واحد دنان مبتوسي إلى سواء السراط تشتك بحبتان كيسي حدالد ودده حقا إن هذا مكان فقال أحد مويل مداد دودي باللهي إن هذا مكان أقل ووالاوكي لهو حوث سبنادير تسعون و تسعون نعجة سقاشر يا سقان سبناد وليا حانيك انهو حوث سبنادير نعجة سبناتون وحدة تنكلي جيدة. فقال اوحو ييري أكفلني ها كفارقة سي معناها أعضني ها ويسي سوري رحمد الله بن عبار أكفلني ها إسي أنيري وأزني وانا إيقاد كذا وقلبني ويعزني أما هو عقب كذا وضضي عقب كذا وأزني وأيقاد في الخطاب هذا الكيه. قال النبي داود الحر النقد لما كواك بسبب السؤال نعجتك سبعان تعدى لقو ويدين تأكو ويدين تأكو ويدين تأكو ويدين إلى معاكه ليضمها سوء أكو درصده أكو در ميصير طبق الكيس ليضمها سوء أكو درصده إلى معاكه سبينيه سا سأستراد تفكست وحوياً أم أخلق شاقياً غلي waat waaqaf ma kay degayse tu qof ka haleen ina degays soomaalidu xaq u yeebnaa nasaas u dhigire waxa yireen hadii qof il kala laado ku yimaado ya qof oo mar tiirshi laga soo biyo oo daawo oo orduu oo muujitaa خو فاصاس يري ما كاع غارتان و شي غارتان و راه راه ان ترى دا ضروري وا كاع غارتان لكن حقوق فكرك هاهي شي يغارتان لبا دين ما يما شيخ كيتشوي انا واش وين طريقه قلبك اه في الطريقه أعطى رأينا إلى هذا الحديث يقف كلمينك بحيها وضعه وضعه صح صح صح قال الله خبير لقد علمك ويأكد المياه بسؤال نعجة كسبينت هذا القويدين والقويدية وأكد المياه إله نعاجه الذي يطلق معصيره قدر صدوه إله نعاجه سبينه الساعة وإنك إن من الخلطاء طقت وحسكو ترصا كميده لا يبكي واغر درسوا بعض قبلكم على بعض قبلكم كلام الا الذين ظقمك الله الغرب امروا حقرهم اييه او عملوا سميه الصالحات يعاشون ونكسب طقت ساقي مالك طقت ايمانك الى عملك صالح حال ادلد ايجا مستود عقلك كصمينه ايجا اسك قاده حقوق اللي لها انتم تقولك أيضاً إذنتك قبصاً وحيي حقوق اللوية ملكو اسكب حرائيو وحلامته سيد إيمانك سنوه كامل ملكا ده كاس ممنينتا بكا لغربه وعملك صالح عليه وقليل وقبر مقدمه هم تاسم متضمع قرحة وقليل إن يروي ماء قوية هم قوة بذكا عدالت ده نفته ده كالسماية فرق وضبط ايغو حقوقه اسكائر عليها وضبطه ونضبط نظره ايمانهو كامل وضبط ايمانهو كامل وظن وضو يقينيه ايقن وظن وضو في بيس دمضاف كبلبلباي وقر هو عبئ فاتى ان wa anaba ma'a la kharada kutus wa ta'al wiriba faraqan 'ala kutus wa ilahe iskut layna wa anaba ilahe utaraka nusolati fa qafarna lahu anawra wa abatnu ilahe ridh lika ay ma kana min kuhi kadha wa udasman wa in lahu wa usnaadu ilahe ridh indana aqta yada akira marka latqo les ulfada wa ansha muqarrabin tu وخصم المقارئ يا مكان لقد وانا خنا جمع هل كما لما ريو وها وي سجود اكو تشي تسجود اكلي سجود سجود ده صلاه تك هي نعملو سجوده horta dan salat lugu jirin e qabq asago quran ka akna wa sunno wa ام مجاهد ايانو يديه وهو كيري سوره الس... سوره الصاع سجودك تتمعيتك ومن رؤيته داوود وسليمان a ilaahay ku sheegay suuratul an'am markaasu markuu sideed 18na sideed iyo 18n nabiga sideed iyo 18n markuu Või ri fa kane Dawudu alaihi sallam min man umira nebiyukum sallallahu alaihi sallam on yaktadabid. Nubiradullahi min Abbas. Nabi Dawudu kuul Kamida midaha anbiyadi ilahein nabidiin ei kuddaeioo. Kassu kumbi. Fesecaddeha Dawudu alaihi sallam. Vesucude nabid Dawudu. Fesecaddeha Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. Rasulul kuule, Vesucude. Nabi Vesucude. Haa. Ima Sa'id وذكروا والسوره صا صا اقرا في مخاضير كاني ذي حديث مر كو سو غاري نشا سجوده وهو ان وها ارك قبي قبي او خق قراي يقلي له كل سجوده اه ف Siis on ka see video, mis on väga hea, navigeerida ainult nii, et saame oma poodbaine, et saame oma poodbaine. Märkis, et kui sa oled õnnelik, siis sa oled õnnelik, sest sa oled õnnelik, sest sa oled õnnelik. Kui sa oled õnnelik, siis sa oled õnnelik, sest sa oled õnnelik, siis Marka oled õnnelik. ما بقى سفيد على الله لكن امام الشاطر و توليه سجود الترا وسجود الشكر ما دام اي سجود شكر طاعي مركه صلاه الوجل الرسوديك حي السجود الشكر صلاه الرهل جمل سفيد لا شكينا Laqit Allah salatku jinatku qairu rusul shairu azzubi. Suma til. Qala sujudu shukri ka salati al-wakhti. Wa qabula salati wa kabirata al-kutshut. Ah. Sa'a sami Qala ta'ala Rabbul hul wa hal ataaka naba'ul khasmi ay naba'u thaghasil khasmi kuyduray dodura dodaswar kele meu kuyd idwaqtina dodayen tasawwal ay وقال قايصو قرق اي ودتي اي دووداي دخلوا اي على غار قا داوود النبي لا داوود ففزيعه او ففزيعه او قاق قحاي مينو كو وي دووداي قارو waxay yireen la taqafa arsanin khasfar innahnu annabu khasfar alaba doodayaan nahay labada بعد baqa oo gardarsabay baaduna gabalke ala bad galka kerekorkode e faq kun kala ولا كفرها حدد به ودنانو توسي الى سوا اسراد وضرب توسن بحبتن كده ان هذا أي فقال حدما مدكودا وهو إن ان هذا مدكانو اخي واولالكي لو وقعوا اسناده 99 ناتجه سغاشن يا سغال سبينو ولي عني انا وقعي اسناتي نقتون حال سبين اه فقال ولا كيفه اقتلني ها اسي واذني في الكتاب هذا لك قال مب دولهيري لقد ظلمك واك ظلمني بسؤال معتك سريم طارد لوويديسك لوويديستاي واك ظلمني الامي عاتيه ليبم مع سو وترصدو الامي عاتيه سمنهيسه وانه من الخلطاء فقط هولا استدرسوا كميد لا يبكي واك درسوا بعضهم قبلكم على بعض جبل كركوك كضروده الى الذين بط في برك لا ريب امنوا حقهم اييه وعملوا سميه اثرحات ما شوه نفسك وقليلوا اقوياء ما اتوا هم قوم ملك يعمل صارعه عال وبقي يغطره هذا اسكال عاليه وظن وخوي يقيني داود نبي داود انما فتنه ايان انتحامي فاستقر ربه ربي جيسو دبداف قد البري وقرر واندحي راكعا عاو يكيسو جوتسا وانابا رب جيسو الله عبقى فاقفرنا له أن نبراو دبدافنو إلهيري وفا قرنا له ذو و او با فني ذلك اي مكان من هو قد دعي وان له وحسن ما داوود اننا اتينا للذل فدوا انشو و وحسن مآب مكرنا قد ونقسم سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى.